وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا الْمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فألقوا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَهُمْ وَقَالُوا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 قال أما تمله قبل أن آذن لكم إنه لك بيعكم الذي علمكم السحرة إنه لك بيعكم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم قالوا لا ضير قالوا لا ضير إن إلى ربنا من قلبو إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم تبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء إلى شرذمة قليل وإنهم لنا لغائض وإننا جميع حارون فأخرجناهم من جنات وعيون وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا إن معى ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم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 الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحييني والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين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 أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هو الغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصرون تالله إن كنا لفي ضلال مبين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 قلوق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإنا ربك له والعزيز الرحيم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 تتركون فيما هاهنا فِي في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين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 فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسواها بسوء فيأخذكم, فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإِن رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 وزنوا بالقصاص المستقيم ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين والتق الذي خلقكم والجبل ت الأولين قالوا إنما مِنَ من المُسحَرِين وما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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَلِ ٱسْتُرَائِلُ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَا فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منصرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون